لا اله الا الله القران الله اكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم يَكُونُ مَعَ الشَّهِينَ عَيْمَا أَفْلَنَ أحب <تصفيق> من درجات من نشاء ذَكَرْنَا وَأَحْيَاءَ وَعِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ آيَةً لَّهُمْ كُلٌّ مِنَ الصَّالِحِينَ ذلك هدى الله يهديه يشاء من عباده ولو أشرقوا لحيط عنهم ما كانوا يعملون أولئك الذين آتناهم الكتاب الحكم والمعنى Uh oh